ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 أو اشتأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونوى صدورنا وجلاء أحزاننا ودهاب غمومنا وغمومنا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 ومولانا ومالك رقنا ويا سامع نجوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، اللهم. أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات اللهم فرج هم المهمومين وانفث قرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واحفظ وانصر إمامنا بحفظك اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وأدم عليه نعمة الصحة والعافية اللهم وألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك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 اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصلاة في الأقصى اللهم طهر الأقصى يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك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 فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إننا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.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 وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد سالم ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته